قال المصنف رحمه الله وما رواه كل قارين عن اخيه ماشي عن اخيه عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانت اخيه وقد قلت في النظم الحثيث في شرح مصطلح الحديث ما قد رواه عن اخيه تربه فمدبج حقا فعو اقوالي فعو أقوالي هل هو النوع السابع والعشرون المدبج رواية الأقران, رواية الأقران يعني الأقران لغة جمع قارين جمع قارين يعني القارين هو الصاحب يعني يكون قد صاحبه ولذلك يقال له القارين القارين روايه الأقران يعني يكونوا متقاربين في السن, في السن والاسناد هذا معنى يكون التقارب في الاسناد يعني يكونوا خذاو عن شيوخ من طبقه واحده هذا هو الغالب اللي كيقولوا القرن او القرن او الاقران يعني كل واحد كيروي عن قرينه كل واحد كيروي عن قرينه لذلك يقولون له الاقران او القرين او القرن او الترب يعني بحال روايه سليمان التيمي عن مسعار ابن كيدام عن مسعر ابن كيدام سليمان التيمي عن مسعر ابن كيدام هذو كانوا قرناء قرنان وإن كنا لا نعلم لمسعر رواية عن التيمي رواية عن التيمي على كلين فهذا يسمى القرن أو الأقران أو الأقران فهذا إذا روى مثلا القرنين في السن والاسناد أحدهما روى عن الآخر يعني كيكونوا روايه محدث عن اخيه عن اخيه يكونوا في المرتبة واحده بالنسبه لشيخ من شيوخهم شيخ واحد يعني كيكون بينهم المساواه مساواه في الاخذ عنه هذا الحديث كيسموه العلماء المدبج المدبج وما رواه كل قارين عن آخيه. اخيه قلنا بالقصر هذه لغه مشهوره في الاسماء الخمسه طبعا يعني كما سبق قائم قلنا اشاروا الحروف ثم القصر والنقص ثالث اللغاتي نذر هناك بينا على انها لغه لغه القصر يعني اخيه اخيه فاعرفه حقا واناخي يعني اقصده اقصده والارويات الاقران قلنا هذا النوع من العلم نوع لطيف جدا وعلىه فوائد كثيره اولا من فوائده من فوائدي معرفته الأمن من ظن الزيادة في السند والمدبج سواء أن يكون بالواسطة أم بدون واسطة مثلا بدون واسطة بحر روايات أبي أورير عن عائشة رضي الله عنهما ورواية عائشة أيضا عنه هذه بدون واسطة أو لا التابعي عن تابعي مثل الزهري عن عمر بن عبد العزيز أو عمر بن عبد العزيز عن الزهري هذا سبب أو لا رواية الإمام مالك عن الأوزاعي والعكس العكس يعني الأوزاعي أيضا رواه عنه أو عن علي بن المديني أو العكس بن المديني أيضا رواه عن الإمام أحمد وكذلك من دونهما وهكذا يعني هذا يعني سواء كان بواسطة أو بدون واسطة والمدبج بالواسطة، هذه بدون الواسطة، والمدبج بالواسطة، بحالي إيش؟ بحال رواية الليث عن يزيد بن الهاد، عن مالك، ورواية مالك أيضا عن يزيد، يعني بواسطة طبعا، بواسطة، أما رواية الأقران، ففيها مراتب، سواء كانت بالإسناد العاري أو النازل، وطبعا أنتم تعلمون على أن في الدورة الأولى كنا قلنا بأن المدبج، أخص من رواية الأقران، لأن كل مدبجين أقران وليس كل أقرانين وليس كل أقرانين مدبجا، ليس كل أقرانين مدبجا، وهذا النوع هذا وهذا الفن صم فيه العلماء وهذا كتاب اللي للدار قطني، مثلا قالوا إذا روى الشيخ عن تلميذه وهل يصدق عليه أن كل منهما يروي على الآخر أم لا؟ الجواب نعم. وهل يسمى مدبجا هذا في بحث طويل يعني من العلماء من قال هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر كما ان شاء الله على كل التدبيج التدبيج هي مأخوذ من دباجتين الوجه وهما الخدان علش لتساويهما وتقابلهما. وتقابلهما فيقتضي أن يكون ذلك متساويا من ماذا؟ من الجانبين فلا يجئ به واحد دون آخر فلذلك يمكن أن نقول بأن الحديث المدبج يعني بعد ما نعرف, نعرف لغة نقول ما قيل في حكمه هو هذا المدبج اسم مفعول مدبج يعني ماشي مدبج مدبج هو الراوي أما هذا مدبج اسم مفعول يعني اسم لهذا النوع من الحديث يعني اللي هو المدبج التدبيج في اللغة ما معناه؟ معناه التزيين والتجميل والتكميل التزيين تزيين آهم شيء ما أخذ من ماذا قلنا من ديباجتي الوجه ولكن معناه لغه التزيين التزيين طيب التزيين وأيضا التدبيج كما قلنا مشتق من ماذا من ديباجتي الوجه من ديباجتي الوجه يعني الخدين هذه دباجة الوجه هذه الخدين يعني كأن المدبج سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه يعني كما يتساوي الخدان كما يتساوي الخدان في المدبج هكذا بضم الميم وفتح الدال مهملة وتشديد الموحدة مدبج آخره جم هذا أحد أنواع أو أحد نوعي رواية الأقران. رواية الأقران قلنا علش سموه هكذا مدبج لماذا شنو شنو السبب قال لك أخذ من دباجتي الوجه وهو ما الخدان لتساويهما وتقابلهما هذا من جهتي اللغة وما روى كل قارين عن اخيه مدبج روى كل قارين عن اخيه المقارنة ان تكون في السن والاسناد يعني يكون قارينا له ومصاحبا له وخدنا وتربا له يعني في التقارب في, في الاسناد والطب الاخر عن ماذا عن الشيخ من طبقه واحدة أو الشيوخ من طبقه واحدة هذا من جهه اللغة ومن جهه الاصطلاح المدبج يعني التزيين قل لغة التزيين والصلاحا ان يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر يعني الحديث الذي هذا عن هذا أو نقول في التعريف الحديث الذي رواه كل قرن عن أخيه المساوي له في السن غالبا أو دونه بقليل أو في السندي والأخذ عن الشيوخ فيقال له مدبج مدبج وهذا النوع هذا أنواع ذكرنا بعض الأمثلة يعني بحال أمثلة الصحابة يعني هو المدبج كما قال العلماء ينقسم إلى أنواع أو صوره كثيرة يعني أن يكون صحابي عن الصحابي أو أن يكون تابع عن التابعي أو أن يكون تابع التابعين عن تابع التابعين وهكذا الى ان يرث الله الأرض ومن عليها الصحابه بحال اللي قلنا سابقا روايه امنا عائشه رضي الله عنها عن ابي هريره او العكس شنو هو العكس لما نقول العكس يعني الاخر كيكون روا ايضا عن الاول اللي عنه الاول مثلا عائشه روات عن ابي هريره العكس ابي هريره روى عن عائشه التابعين قلنا الزهري روى عن عمر بن عبد العزيز العكس عمر بن عبد العزيز روى عن الزهري تابع التابعين أو الأتبع رواية مالك عن الأوزاعي والأوزاعي أيضا روى عن إمام مالك وهكذا وهكذا وهذا غالبا ما يكون التدبيج في الإجازة في الإجازة وأنا عندي كثير من الإجازات يعني تدبيجا تدبيجا إذن هذا هذا النوع يسمى المدبج يسمى المدبج وقلنا له فوائد كثيرة من فوائده اللا يظن الراوي أو المحدث الزيادة في الاسناد ومن من فوائده أيضا لا يظن إبدال عن بلوو عن حرف جر بلوو لا لا يمكن متوهمش السامع أو القارئ يعني الطالب لهذا الاسناد أن أصل الرواية حدثنا فلان وفلان فأخطأ فقال حدثنا فلان عن فلان لا هذا كيزول يعني بهذا النوع اللي هو بهذه الطريقة اللي قلنا هذا الإبهام وهذا التوههم يعني كيرتفع بإذن الله تعالى كيرتفع وهو كما قلنا أنواع ان يكون مباشرة يعني بدون واسطة حال الصحابي عن الصحابي كما مثلنا بعائشة وأبي وريرة ولا التابعي عن التابعي حال مثلنا الزهري عن عمر بن عبد العزيز والعكس ولا أتباعهم حر بثرنا رواية مالك عن الأوزاعي أو العكس ولا بعد التابعين حر رواية أحمد الإمام أحمد عن علي بن المديني أو العكس يعني رواية ابن المديني عن الإمام أحمد وطرطن يكون بواسطة حر رواية الليث عن يزيد يزيد الهاد عن مالك والعكس رواية مالك عن يزيد عن الليث ولكن بواسطة بواسطة وذكرنا فوائده ذكرنا فوائده و لا يظن الزيادة في الاسناد لا يظن الزيادة في الإسناد. كما إذا روى الليث مثلا عن مالك وطبعا أنتم تعلمون أن الليث كان من المصاحبين للإمام مالك وهما ما قريناه إذا روى الليث عن مالك عن الزهري وهما ما قريناه قلنا فيظن أن قوله عن مالك زائد والأس روى والليث عن الزهري روى الليث عن الزوري فاذا هذا زال هذا الظن زال هذا الظن وأيضا الله يظن ابدال عن بالواو يعني الله يتوهم السامع لهذا لهذا الذي قلنا يعني أن أصل الرواية حدثنا فلان وفلان فأخطأ فقال حدثنا فلان عن فلان فلان عن فلان إذن كذلك قول مصنف وما روى كل قارين كل قارين هذا حل ألفاظ المتن الأقران قلنا هما الرواة لكيكونوا متقاربين في السن والاسناد متقاربين في السن والإسند وتنبهوا هذا النوع ديال الحديث اللي هو المدبج نوع لطيف ينبغي أن يعرفه الإنسان ويفتخر بمعرفته وهذا معنى قوله فاعرفه حقا, حقا وانتاخه يعني اعرفه أيها الطالب وافتخر بمعرفته ومعت... لأن إذا الانتخاء معناه الافتخار معناه الافتخار افتخر بمعرفته سيما إذا الفرد أحد القرينين عن الآخر بالرواية عن الأكثر كرواية مثل الأعمش عن سليمان تيمي في الحديث ليس بمدبج فحينئذ يعني رواية مج... هذا حينئذ يكون المدبج أخص من الأقران فلذلك قلنا سابقا كل مدبج أقران ولا عكسه يعني أولى بعباره أخرى أدق وأقرب المد... المدبج ماذا اشترطنا في تعريفه تكون فيه المساواة في الأخذ عن الشيوخ والمساواة في السن المساواة في السن بخلاف الأقران الأقران لا يشترط فيه ذلك لا تشترط فيه ذلك المساواة فيكتفى فيه بمشاركة الراوي من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بماذا المتعلقة بالرواية كالسن وحده او الأخذ عن الشيوخ أو الأخذ عن الشيوخ ولذلك قول المصنف وما روا كل قارين القارين ماذا خرج بالقارين خرج ما إذا روا عمن عم دونه عمن عم هو دون سنا وعمن هو دونه رطبه عمن عم هو دونه رتبة فهذه مشي كي كيقولوا لايش رواية الأكابر عن الأصاغر حل كما سيأتيكم إن شاء الله رواية الاباء عن الأبناء رواية الأباء عن الأبناء ورواية الزوري عن مالك يعني المالك في مرتبه التلاميذ الآخذين عن الزوري والأصل في هذا مثلا يعني رواية الأكابر عن الاصاغر ورد فيها أصل يعني في السنة قال علماء الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام روى أخذى عن تميم الداري القصة طويلة طويله يعني هي في خبر الجساسه في صح مسلم دب كبيره كثيره الشعر لا يعلم يعني لا يعلم قبولها من دبرها يعني هذه كان راى تميم الداري مع جماعه من من, من الصحابه او مع جماعه من الكفر ان ذاك يعني راها في جزيرة حتى مغرب الشمس فالما خافوا فازعوا منها فقالت لهم لا تفزعوا أنا الجساسة أتجسس جسس الأخبار للمسيح الدجال وكان تميم الداري إذاك نصرانيا كان تميم الداري إذاك نصرانيا لكن لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى بلاده أسلام والما أسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته وبقصة الجساسة فماذا فعل عليه الصلاه والسلام جمع الصحابه وخطب فيهم واخبرهم بماذا بقصه تميم الداري وذكر لهم خبر تميم الداري وحكى لهم تميم الداري القصه فاذا اخذها النبي عليه الصلاه والسلام من صحابي وهو تميم الداري هو تميم الداري وقد تحدث عن هذا العلماء بطول يعني مثلا رواية الاكابر عن, عن الأصاغر وأنتم تعلمون يعني المدبج المدبج عنده ما يشابهه وهو أنواع. يعني مثلا أن يروي الراوي عن من هو دونه يعني معنى عن من هو دونه يعني أصغر منه في السن أو في المرتبة يعني في المرتبة يعني مش يكون في مرتبة الآخذين عنه هي أن كنسمى هذا الرواية رواية الأكابير عن الصغر الصغر الصغر الصغر الصغر الأصاغر حال رواية الزوري قلنا عن مالك ابن أنس الأصل في روايته قلنا هو رواية خبر الجساسة أيضا رواية الأباء عن الأبناء يعني الصحابة عن الأتبع هذا صنف فيه الخاطم حال رواية العباس عن, عن ابنه الفضل ورواية وائل بن داود عن ابنه باكر وروايه العباد الى الاربعه عن ابي هريره ومعاويه وانس عن كعب الاحبار مع ان كعب الاحبار ماشي صحابي على الصحيح ومع ذلك اخذ عنه الصحابه وكذلك روايه الأب عن الابناء وهي كثيره وهذه كتكون اخص منه يعني اخص من روايته عن ابيه عن جده يعني اخص منه يعني من روى عن ابي عن جده وصلنا في ذلك ايضا جماعه وأكثر من ما تسلسلت فيه الرواية عن أبا بأربعة عشر أبا وهذا معلوم في مصطلح الحديث هذا معلوم عند علماء الحديث وفائدة معرفة ذلك قلنا التمييز بين المراتب مراتبهم وتنزل الناس في منازلهم أيضا إن تقدم موت أحد يعني اثنين قد اشترك في الأخذ عن شيخ شيخ واحد ولكن كنسميه شميه كنسميه هذا كنسميه رواية سابق ولاحق هذا ايضا صنف فيه الخاطب ومثل له العلماء برواية البخاري البخاري حدث عن تلميذه عن تلميذه أبي العباس يعني روى عنه شيئا في التاريخ مع أن البخاري متى مات متى مات البخاري في 256 نعم في 256 وآخر وآخر يعني آخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف ومتى سنة 393 393 وسمع أبو علي البقاري من تلميذه الحافظ السلفي سمع منه حديثا ورواه عنه ومات على أصل 500 وكان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبته أبو القاسم عبد الرحمن أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي متى مات هذا ماتى 650 وقد شارك أبا علي في الرواية عن السلفي وبين وفاتهما كم بين وفاتهما 150 سنة احتقال ابن حجر وهذا أكثر ما وقفنا عليه من ذلك وقد سمع الذهابي عن أبي إسحاق التنوخي وحدث عنه يعني كما ذكر ابن حجر في في تاريخه وماتى سنة 784 وآخر من مات من أصحاب التنوخي الشهاب من الشاري مات في ذي القعدة سنة 848 848 احتقر السيوطي وكان في زمنه من أصحاب التنوخي جماعة موجودون وإن كان في الدنيا بقاء وقدر الله قارب القدر المذكور أو القدر المذكور نعم بلاتي شوي بلاتي مشغول نعم إذن هذا هو النوع اللي يسميه العلماء المدبج المدبج وهذا ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة وطبعا يعني ألف فيه الدارة قطني. المدبج هذا أشهر المصنفات فيه على حسب علمي يعني ورواية الأقران أيضا ألف فيه أبو الشيخ الأصبياني أبو الشيخ الأصبياني إذن ولعل هناك مؤلفات أخرى لم نقف عليها سيما عندما دخلنا السجن رأى يعني طبعت كتب وتغيرت دول <تصفيق> إذن فهذا هو الحديث المدبج الحديث المدبج وطبعا بيمناش شنو فائدة الحديث المدبج طبعا بقنا الحكم دي هذا الحديث هذا النوع هذا يعني وش ضعيف ولا صحيح ولا حسن ولا ايش طبعا احنا اذا جينا باش نتكلموا نتكلموا ايضا يعني في المدبج و الاقران و الاكابر عن الاصاغر نتكلموا عن الحكم دا لاحاديث ثلاثه لاننا يعني سبقينا بينا الحديث المدبج وبين النار روايه الاقران وبين ايضا مروي الاكابر اذا مثلا اذا فرض أحد القرينين بالروايه عن الاخر في الحديث يسمى مروي الاقران وان روى الراوي عن دونه سنا او رتبه في الحديث مروي الاكابر عن الاصاغر ومن ها روايه الاباء عن الابناء حلم مثلنا روايه الزور عن مالك أو في الصحابه العباس عن من الفضل الفضل والعصر فيها قلنا رواية الرسول عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري يعني خبر الجساسة إذن هذا مخصنا نتكلم عليهم ثلاثة الحكم ديالي. الحكم ديالي على الصحيح كما قلنا في بعض الأحاديث السابقة الصحة أو الحسن أو الضعف الصحة أو الحسن أو الضعف يعني على حسب الراوي إذا كان ضابطا متقنا يعني في الأحاديث ثلاثة فيكون صحيحا وإذا كان خفيف الضبط فيكون حسنا وإذا كان ضعيفا يعني الراوي مشي ضابط ومشي خفيف الضبط فهذا يكون حديثه ضعيفا وذلك الساعة يبقى الضعف بدرجات يبقى الضعف على حسب يعني ضعف الراوي يكون ضعف الحديث تابع لضعف الراوي ثم معرفة المدبج ومروي الأقران قلنا الآمن من ظن الزيادة في السند أو ظني أن الصواب ابدال عن بالواو وفائدة مروي الاكابر عن الاصاغر أن لا يتوهم أن في السند انقلابا وأن لا ان أن المروي عنه أفضل من الراوي لكونه الأغلبة فلا يقال مثلا إن الفضل بن عباس أفضل من ابيه العباس لذواية هذا الاخير عنه وهكذا يقال في التابعين وفي تابع التابعين في تابع التابعين إذن وصلنا إلى مسألة الحكم إلى مسألة الحكم الحكم يعني قلنا هو اللي سبق لنا ووصلنا الآن أيضا يعني الحكم على حسب الراوي دائما أقول لكم حكم تابع للراوي يعني كي تبع الراوي إذا كان ثقة ضابط متقن فهو صحيح خفيف الضوط فهو حسن غير ذلك فهو ضعف ثم بعد ذلك يبقى ضعف درجات أيضا الأسئلة كعادتنا ما هو الحديث المدبج يعني ما تعرفه لغة وما تعرفه اصطلاحا ومن أين ماخذ ما يعني وأيضا ما هي صوره يعني أن يكون الصحابي عن الصحابي والتابع عن التابعي والعكس وتابع التابعين ما هو من روي الأكابير عن الأصاغر رواية من جهه اللغة والاستلاح وما هو مروي الأقران يعني والمثل اذكر المثل ما حكم المدبش ما حكم روايه الأصاغر على الأكابر ما حكم مروي الأكابر وهكذا اذن اذكر الحكم اذكر الأمثلة اذكر ثوائد هذا هذا النوع هذا النوع يعني مثلا إذا جاء مثلا الرواية عن صحابي, صحابي عن صحابي اعطني المثل صحابي عن التابعي اعطني المثل التابع عن التابعي اعطني المثل تابع التابعين عن تابع التابعين اعطني المثل يعني اذكر المثل كل واحد خصك تذكر له المثال دياله تذكر له المثال دياله ثم ايضا شنو فائدة هذا النوع من الحديث هذا النوع من الحديث طيب كذلك الحافظ بن حجر ذكر في الفتح تعليقنا عن حديث البخاري لورق نتسعود من طريق سليمان بن بيلل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث المشهور الإيمان بلعن وسعون شعبة قال في الإسناد المذكور رواية الأقران وهي عبد الله بن دينار عن أبي صالح لأنهما تابعياً فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج صار من المدبج إذن على قولي الحافظ رحمه الله فهو المدبج أخص من روايه الأقران كما قلنا سابقا أن كل مدبج أقران كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجه وليس كل أقران وسيأتيكم أيضا في مثل هذا كين درج حديث السابق واللاحق مسألة مروي الأكابر عن الأصاغر أو العكس السابق واللاحق يعني السابق طبعا هذا اسم مفعول مأخوذ من فاعل يعني من السبق اسم فاعل من السبق يعني مأخوذ من المصدر السبق والمقصود بالسبق يعني المتقدم واللاحق هو نفسه اسم فاعل من اللاحق يعني بمعنى المتاخر يعني الراوي معنى الراوي المتقدم موتا والراوي المتاخر موتا هذا هو السابق واللاحق يعني اصطلاحا كيقولوا يقولوا يشتركوا في الروايه نشترك في الرواية عن شيخ ان يشترك في الروايه عن شيخين, شيخين اثنان تباعد تباعد ما بينهما ما بين وفاتيهما تبعد ما بين وفاتيهما بحال قال العلماء الحديث محمد بن إسحاق الصراج هذا ولد الصراج سنة 216 وتوفي سنة 313 يعني عايش 97 سنة اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر يعني من العلماء من قال كتار يعني لأن البخاري كما سبق ان قلنا توفي سنة 256 هجريه وتوفي أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري سنة 393 وقيل أربع وقيل خمسة وقيل تسعة وقيل أربع وقيل خمسة وقيل خمسة, وقيل خمسة, وثلاثمائة خمسة وتسعون وثلاثمائة خمسة وتسعون وثلاثمائة يعني الخلاب بالعلماء في مسألة يعني او الامام مالك اشترك في الروايه عنه الزهري واحمد بن اسماعيل السهمي وشحال بين وفاتهما مائه وخمسون وثلاثون سنه لان الزهري توفي سنه 124 واربعه وعشرين هجريه وتوفي السهمي سنه 259 وخمسين يعني مثلا الزهري اكبر سنا من مالك أنه من التابعين، ومالك مش من التابعين، وقد غلط قال بأن الإمام مالك بأن الإمام مالك التابعي، هذا غير صحيح. مالك مش من التابعين، هو من أتباع التابعين، فرواية الزوري عن مالك تعتبر من باب رواية الأكبر عن الأصغر، يعني بحال اللي هو مالك بالنسبة للزوري في المرتبطية دي التلاميذ يرو، بينما السهمي أصغر سنًا من مالك. وبالإضافة إلى هذا أن السامي عمر طويلا يعني بلغ عمره نحو مئة سنة ولهذا كان الفرق الكبير بين وفاته ووفاته الزهري يعني بالتعبير أدق وأوضح الراوي السابق يكون شيخا لهذا المروي عنه والراوي اللاحق يكون تلميذ الله ويعيش هذا التلميذ طويلا, طويلاً وشنو فائدة هذا العلم هذا؟ يعني تقرير حلاوة علو الاسناد في القلوب وايضا حتى لا يظن أن قطاع السند اللاحق وقد ألم فيه الخطيب كتاب اللعله اسمه السابق واللاحق السابق واللاحق إن هذا باختصار فيما يتعلق بدرسنا اليوم وهو درس المدبج, المدبج. وهذا ما قال وما روا كل قارين عن اخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه يعني افتخر به وقلت انا في منظمتي ما قد رواه عن اخيه تربه مدبجون حقا فاعوا اقفعوا اقوالي او فمدبجون حقا فاعوا أقوالي لان هذا فيما يتعلق بدرسنا اليوم وسياتي الحديث ان شاء الله عن المتفق والمفترق لكي يقول فيه الناظم متفق اللفظ وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق ونقف هنا ان شاء الله وغدا نتابع الدرس لان الان درس الاصل السلام عليكم